بِلا هِ لو زُرْتَ بَيْتَ اللهِ يا أو مَسْجِدَ الشَّ تجد أطرافه مذال وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور الإرشاد شكة أشراقي مجنحة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه الحمد لله الذي هدانا بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنار طريقنا بالفجر الجديد الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور بدعوة الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة المشاهدون أتوجه إلى الله الواحد الأحد الحي القيوم بالجلال والإكرام أن يغفر لي ولكم أن يثبتنا الحق وأن يهدينا سواء السبيل هذه الليلة ليلة الميلاد يوم ولد الهدى يوم ولد أفضل وأجمل وأكمل وأحسن وأبر طفل في العالم إنه سيد الخالق عليه الصلاة والسلام كما يقول شوقي ولد الهدى فالكائنات غياءه وفهم الزمان تبسم وثناء هذا ميلاده عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي الفجر الجديد لنعش هذه اللحظات الجميلة يوم أطل صلى الله عليه وسلم على العالم يوم أتى عليه الصلاة والسلام مبشرا بالدين الجديد لكن نريد أن نعيش معه صلى الله عليه وسلم ذكرياته الأولى مذكراته الأولى وأيامه الأولى عليه الصلاة والسلام بأبه وأمه كيف أتت به أمه؟ كما يقول أهل السير كان في وجه أبيه نورا فلما اقترب من آمنة وكان محمد عليه الصلاة والسلام حملا ذهب ذاك النور فكان ذاك النور هو الحمل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأتت به أمه مبرعا طاهرا كما يقول حسان ولدت مبرعا من كل عيب كأنك قد أتيت كما تشاءوا فأتى عليه الصلاة والسلام مبرأا من العيوب الخلقية والخلقية ومن العجائب عند أهل السير كما يقول الحافظ ابن كثير وغيره من الأئمة أنه عليه الصلاة والسلام لما وضعت أمه وضعت عليه برمة والبرمة هو آنية من الفخار من الطين وذهبت تبشر جده عبد المطلب فعادت إلى, إلى الطفل فإذا البرمة قد انصدعت وإذاه صلى الله عليه وسلم يشير بسبابته وهو ينظر شاخصا ببصره إلى السماء هذا هو أول لحظة في ميلاده عليه الصلاة والسلام وآتت الآن التسمية فاسمه محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي جمع المحامد فسبحان الذي هي أسرته وجده يطلق عليه هذا الاسم المحبب الذي سوف يكون اسما على مسمى فهو محمد محمود في الأرض محمود في السماء يقول حسان وشك له من اسمه ليجل له فذا العرش فذا فذا العرش محمود وهذا محمد فهو الذي جمع المحامد عليه الصلاه والسلام اسمه من احسن الأسماء بل واذا اطلق الاسم محمد انطلق في القلوب وتذكرت الأرواح أحسن رجل في العالم وهو أبو القاسم وأبو إبراهيم ومحمد واسمه أحمد والحاشر الذي يحشر الله الناس على عقبيه يوم القيامة وهو العاقب الذي أتى وختم الأنبياء وهو الخاتم وهو سيد ولد آدم بأبي همي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله فسمي محمد هذا الاسم أطلق عليه وأتى أتوا بهذا الاسم بهذا الطفل صاحب هذا الاسم وإذا هو يفوح طيبا ومسكا عليه من البشر ومن الجلالة ومن المهابة ومن الجمال ومن الوقار ما الله به عليم حتى يقول عبد المطرب وهو يرقص هذا الطفل وهو صغير الحمد لله الذي أهداني هذا الغلام الطيب الأرداني ثم نشأ عليه الصلاة والسلام مبرأا من كل ما يسين لم يكن يجهل جهر الأطفال ولا يسفى كما يسفى الأطفال ولا يلعب كما يلعب الأطفال فيه طفولة لكن ببراءة وفيه طفولة لكن بعذوبة وبإشراق وبطهر فنشى عليه الصلاة والسلام وحفظ من هذه الذكريات عنه عليه الصلاة والسلام مسألة الرضاعة وأراد الله له الكمال في كل شيء ف فأتت المرضعات من نواحي مكة ومن أطراف مكة يريدنا أن يأخذنا أطفال من أغنياء مكة يرضعون هؤلاء الأطفال لأن المرضعة تحصل على أجره وإذا كان الرضيع محمد عليه الصلاة والسلام فتصوروا هذه المرضعة كيف يكون لها مكانة في المستقبل وسوف يكون لها منزلة لأنها أرضعت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وبالفعل أتى مرضعات من بني سعد من الطائف حول مكة يبحث عن أبناء الأغنياء من أجل عجرة فكل وجد وجدت من, من النساء وجدت طفلا إلا حليمة السعدية لم تجد طفلا للأغنياء قالوا هنا طفل يثيم مات أبوه وأهله فقراء فما رأيكي قالت فخشيت أنا عود بدون طفل قلت آخذ هذا وما علمت أن هذا الطفل اليتيم صلى الله عليه وسلم هو بإذن الله الذي سوف يغير وجه العالم وهو الذي عليه الصلاة والسلام سوف يكون هو معلم الحق في الدنيا وهو الذي سوف يرسل الرسالة الإيمان والحق والعدل والسلام في الدنيا عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم كما يكون شوقي كما يقول شوقي أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي أحوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت حيت أجيالا من الغمم فقالت حليمة فما بقي إلا هذا الطف فأخذته وكانت تقول معي أتان عجفاء هزيلة يعني وهي أنثى الحمار التي تسمى يعني في العرف الحمارة قالت فركبت أنا وهذا الطفل قالت فانطلقت بي مسرعة حتى القوة دخلت في العثان وانطلقت مسرعة حتى وصلنا إلى ديار قومنا فلما وصلنا ومعي هذا الطفل المبارك الذي اسمه محمد بن عبد الله الآن يبكي كل مسلم إذا ذكر محمد بن عبد الله إذا كان صادق في الإسلام الآن الذي يصلون ويتجون الكعبة مليار ونصف مليار الآن على دين هذا النبي المعصوم الكريم صلى الله عليه وسلم الآن هذا النبي المعصوم كل منائر الدنيا وكل منابر المعمورة تحييه وتصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام فيتقول فلما وصلت بهذا الطفل إلى ديار بني سعد فلما وصلنا الديار هطل الغيث بإذن الله بركة من الواحد الأحد يقول ابو الطيب المتنبي وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النظار بها وقام الماءه فهطل الغيث في أول وصوله بإذن الواحد الأحد وأمرعت الوديان واخضر البلد وأصبح هناك من النعيم ومن كثرة اللبن والبركة في الماشي أم الله بعليم وكانت تقول تهي تروي حليم السعودية أمه من الرضاعة تقول إن إذا جمع نفسه صلى الله عليه وسلم قبل أن تلبسه وكان ينظر إلى السماء كنظر العاقل يتفكر ويتأمل كأنه كبير في السن وهو لا يزال طفلا وبقي معهم وحلت البركة معه وأصبحوا في ربيع وفي خير كثير وفي توالد الماشية وفي لبن وفي سمن حتى أنه ذهب يرعى مع أخيه من الرضاع البهم والبهم صغار الغنم فلما ذهب يرعى ذات يوم وإذا بأخيه يأتي مسرعا إلى أمه حليمه وإلى أبيه ويقول أخي محمد يعني من رضاع نزل رجلان عليه وأبطحاه وذبحاه فهبى أبوه من الرضاع وحليم السعديه وأتوا وإذا بوجه رسول الله عليه وسلم متغير قد احمر بأبيه أمي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما شأنك قال نزل إنسانان من السماء رجلان فأفجعاني في الأرض وشق صدري فنظر فإذا صدره صلى الله عليه وسلم عليه آثار الشق يعني كآثار العملية وقد ضم هذا الصدر المبارك وإذا هو قد شق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم وملئ وحشي حكمة وإيمانا ثم عيد ويقول الصحابة وهل السير كان اثار الشك في صدره الشريف عليه الصلاة والسلام وأخرج من من قلبه صلى الله عليه وسلم كل آثار الحسد أو الحقد أو الأمراض التي بقيت فينا نحن البقية من بني آدم البقية من الناس فصار قلبه سليما سليما من كل شبهة أو شهوة أو حقب أو حسد أو غل أو غش أو بغضاء أو كراهية صار أنظف قلب وأطهر قلب وأحب قلب وأتقى قلب وأخشى قلب في من قلوب البشر على الإطلاق فلما رأت أمه هذا الخطر خافت عليه أتت فعادته إلى أهله في مكة وقالت فقلت يعني الخيرات التي كانت عندنا بعد ما ارتحل من عندنا ذاك الطفل المبارك الذي وصل بعده بني سعد ولذلك كان فصيحا بعد ما كبر صلى الله عليه وسلم وكان ينطق الحروف في جمال وفي تناسق وكان إذا خطب اهتزت له المنابر وكان إذا تكلم تكادة خلع القلوب حتى يقول شوقي وإذا خطبت فللمنابر هزة تعروا الندي وللقلوب بكاؤه ويقول الزبيري ما بنى جملة من اللفظ إلا وابترى اللفظ أمة من عفائي فكان أفصح الناس عليه الصلاة والسلام قال له الصحابة يا رسول الله نعجب لفصاحتك والله ما رأينا أفصح منك والله ما رأينا أبلغ منك ما هذه الفصحة يا رسول الله قال كيف لا أكون فصيحا وأنا من العرب ثم من قريش ورضعت في بني سعد الذي عنده من أفصح العرب في بني سعد فهو قد اكتمل له من العرب العرباء ثم من قريش الأسر العرب ثم رضع في بني سعد فكيف لا يكون فصيحا بل كل الفصاحة والبيان هو الذي فجره عليه الصلاة والسلام في الناس بالعلم النافع وبالبيان الخلاب الجذاب الموحي الصادق البديع وعاد عليه الصلاة والسلام ولكن نشأت معه الهمة عطاه الله همة همة تمر مر السحاب صنع الله الذي أذكر كل شيء همة همة تنطح الثرية ولذلك تجد فيه من السؤدة على الصلاة والسلام مع التواضع ومن الإصرار ومن الاستمرار ومن قوة المواجهة والتحدي للباطل وحتى انه سوف تثمر هذه الهمة التي ولدت معه سوف نراها في المشاهد في بعد ما يبعث بالرسالة وينبأ بالنبوة عليه الصلاة والسلام الشاهد كان من همته يحب الصف الاول واذا حضر في مشهورة وهو طفل جلس مع الكبار وكان جد عبد المطلب هو سيد مكة على الاطلاق وله سجادة خاصة يعني يفرشها في ظل الكعبة ف. لا يجلسوا على هذه السجادة العبد المطلب لا يجلس شيخ آخر ولا غني ولا وجهه ولا شاعر فيأتي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فيسعى ويجلس على السجادة والغلمان العبد المطلب له غلمان يعني خدم يردون الطفل لجلالة يعني الشيخ فيعود ويجلس فيردون فيعود فيجلس فيقول عبد المطلب دعوا دعوا ابني ويقسم يعني بقسم الجاهلية والبيت ذي الخشب وذي النصب والشهب إن الإبني هذا سبب من السبب يقول دعوه هذا الإبني يعني ليس طبيعي هذا الطفل سوف يكون له شأن وما يدري أنه أعظم شأن هو أعظم من كل شأن وهي شأن الرسالة شأن النبوة ولذلك الرسول عليه وسلم أعظم من أي سياسة في العالم السياسة قام فترة ومشروع لإقامة الدولة رسول الله عليه وسلم أتى بمنهج سماوي أتى برسالة عالمية أتى بملة ودين وشريعة أتى بحكمة عليه الصلاة والسلام ورسول الله عليه وسلم ليس شاعرا الشعريهين في أودية الخيال رسول الله عليه وسلم أتى بحق وما الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ورسول الله عليه وسلم مات كاتبا يسجل أوقات في كتابة روايات أو أفكار أثى بشريعة ويؤسسها في الأرض بعقيده بمبدأ خالد يفصل به بين الحق والباطل فمن هنا نشأ عليه الصلاة والسلام بهذه الهمة ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه في تلك في يوم ورد عليه الصلاة والسلام في, في, في, في تلك الفترة لا زلة لا خطيئة لا كذبة لا يعني لا عثرة لا مأخذ لم يصم بعيب عليه الصلاة والسلام صادقا أمينا وفيا كريما ماجدا هؤلاء كتبت التاريخ حتى من غير المسلمين الذين يتلمسون يعني حتى العيوب الدقيقة بالمناسبة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة ما ليس فيها غموض هي واضحة مكشوفة للعيان وسوف نواصل معكم إن شاء الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى لقياك نشأ صلى الله عليه وسلم وأصبح الآن شابا وأصبح يمشي في مجالس مكة ولا يدري أهل مكة أن هذا الشاب سوف يكون رسولا نبيا معصوما ما دروا وليتهم دروا أنه سوف يكون هو المنزل عليه الوحي الذي يأتيه جبريل ما علموا وليتهم علموا أنه صاحب الشفاعة الكبرى والمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود ما علم أنه وليتهم علموا أن دينه سوف يدخل القارات الست وأنه سوف ينبى وأنه سوف يصل صدرة المنتهى وأنه سوف يدعو إلى الدين الجديد وسوف يأتي بالفجر الجديد فجر التوحيد فجر الإيمان فجر المحبة فجر الرحمة فجر العدل والسلام وأصبح شاب صلى الله عليه وسلم وكان يرعى الغنب صلى الله عليه وسلم يعني كلفه عمه أبو طالب وكان يعني في رعاية أبي طالب بعدما مات جده عبد المطلب يعني رسول الله عليه وسلم في اليتم في المعاناة ولذلك يقول وشبه يقول البردوني شعر اليمن وشب طفل الهدى المحبوب يمدح رسول الله عليه وسلم وشب طفل الهدى المحبوب متشحا بالخير متزرا بالنور والنار في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جباري يا فاضح الظل ثارتها هنا وهنا فضائع أين منها جندك الواري فعاش عليه الصلاة والسلام ب... ب... في في معاناة في يثم يموت أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطر أمه ثم تموت أمه فيقفل جد عبد المنطلب ثم يموت جد عبد المنطلب فيقفل أبو طالب ثم يموت أبو طالب ثم تموت خديج عام الحزن ثم تتعلب عليه الدنيا يحاربه أهل الشرك يقفون في طريقه يضعون العقبات يلقى الألاقي ولكنه مصر ولكنه مصابر ولكنه محتسب ولكنه مواصل ولكنه يتحدى ولكنه يصمد ولكن الله ينزل عليه السكينة حتى ينشر الله دينه في الأرض حتى يقيم معنى الحق حتى ينشر لا إله إلا الله حتى يؤسس أعظم حضارة في العالم وأعظم دولة في الدنيا فهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يا, يا طريدا ملأت دنيا اسمه وغدى لحنا على كل الشفاة وغدت سيرته انشودة يتلقاها رواة عن رواه هل درت من طاردته أمة هبل معبودها شاهد وشاه طاردت في البيت من بواها منزلا لا يبلغ النجم مداه هذا سيد الخالق صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لدربه سبحانه وتعالى على أن يرعى الأمم وقالوا من يرعى الغنم خاصة الظام عنده يستير عنده من الحلم والآناه ويرتاد لرعى الغنم مكانا مناسبا هو يعني يرحم الضعيفة والهزيلة ويقوم برعايتها ولذلك رسول الله عليه وسلم في الصحيح قالوا أرعيت الغنم يا رسول الله قال ما من نبي إلا رعى الغنم فكان عنده صلى الله عليه وسلم رعى الغنم ثم رعى الأمم فلما كان عنده صلى الله عليه وسلم من هذه الضربة عاش, عاش مع الناس صلى الله عليه وسلم فعاش آلام الناس ولذلك من حكمة الله أن لا يكون الرسول ملكا وإنما يكون رسولا نبيا من أنفسكم كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا من أنفسهم يترع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبلنا في ضلال مبين فهو عليه الصلاة والسلام كان انسانا. يجوع كما نجوع ويغضب كما نغضب ويفتكر كما نفتكر ويجد آلام الآلام من الحزن والغم والمرض والوصب والنصب ونحو ذلك ليعيش, ليعيش مآسينا ويتفهم وضعنا صلى الله عليه وسلم فيكون إنسان مثلنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فكان أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا صلى الله عليه وسلم وهذا من حكمة الباري أن جعله إنسانا فجعله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويرعى الغنم ويتزوج النساء ويبكي كما نبكي ويضحك كما نضحك ولكنه عليه الصلاة والسلام معصوم نبي فهو أطهرنا وأشرفنا وأجلنا صلى الله عليه وسلم ثم أتت فترة التجارة فذهب مع عمه أبي طالب وكان يحميه ويذود عنه ويحب أكثر من أبنائه كما قال أهل السير فأبو طالب قال يا محمد ابق في مكة مع أهله وكان متاخي مع ابنه الصغير الذي هو اسمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فيما بعد أبو الحسن فكان يحب الرسول الله عليه وسلم من الصغر وكان صديقا له قبل النبوة وبينهما فارق السن وكان صلى الله عليه وسلم آوى علي معه لما أتى سنة وأتى جذب وفقر على أبي طالب وعلى أهل مكة فأخذ ضم علي معه فقال أبو طالب تبقى مع أهلي قال الصحبة الصحبة يعني يريد عمه لأنه متعلق بعمه أبي طالب حتى يقول أبو ريشة في قصيدته مشروع الشاعر السوري قال يا عمي لا تدعني هنا وحدي مالي لسواك من مفضالي فتلقاه بالدموع وسارت بهم الخيل في ربوع التلالي ثم يقول في آخر القصيدة عن العالم يستفق على الفجر الجديد فاستفاقت على الدنيا فاستفاقت على صباح جديد ملو آذانها آذان بلالي هذا هو الفجر الجديد لا تبشرني بمشروع حضاري أو مشروع تاريخي كدمر أكبر مشروع مشروع محمد صلى الله عليه وسلم أكبر دعوة دعوته عليه الصلاة والسلام النور الذي بعث به هو النور الحقيقي الذي يصلك إلى رضوان الواحد الأحد ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ورافق أبا طالب في الرحلة إلى الشام ومروا بقرية اسمها بصرة فجرسوا وذهب أبو طالب إلى السوق ومعه أعيان قريش وكان بجانب المكان الذي نزلوا فيه راهب على مذهب المسيحية نصراني في صومعة اسمه بحيرة فرأى أن كما في السير روية في السير تظل الرسول الله عليه وسلم وكان عنده اخبار في الكتاب لأن عيسى بشر بالرسول الله عليه وسلم حتى يقول صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشر عيسى عليه السلام يعني إن إبراهيم يقول واجعل ربنا أبعث فيهم رسولاً منهم يتلع عليهم آياته فإبراهيم الخليل عليه السلام دع الله أن يبعث في, في, في الأجيال اللاحقة بعده رسولا نبياً أمياً يجدد لهم دعوة التوحيد ويعيدهم إلى العقيدة الصحيحة فهو دعوة إبراهيم حقق الله دعوة إبراهيم عليه السلام بمذعى السيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وهو بشر عيسى كما يقول عليه الصلاة والسلام فإن عيسى قد أخبر وبشر به ومبسرا برسولياته من بعد اسمه أحمد فهو صلى الله عليه وسلم أحمد وهو محمد وهو العاكب وهو الحاسب كما مر معنا فالعيسى قال ابو للتجار ابي طالب احضروا عندي مأدبة يعني يريد دعوة وعزيمة حتى تكون طريق ليجتمع بالرسول الله عليه وسلم وهو شاب فحضروا قال ما تخلف منكم أحد قال تخلف منا شاب في رحنة قال اريد أن يحضر فلما حضر وراء السماع عليه وراء العلامات التي قرأها في الكتب السابقة قال لأبي طالب يعني ووصاهوا كثيرا بأن يحفظ الرسول عليه وسلم من كيد الكائدين وحسد الحاشدين وعاد عليه الصلاة والسلام وأخبر الركبان أخبروا خديجة وكانت تتاجر في المال تاجرة وكانت حصيفة عاقلة ذكية هريبة قالوا ما رأيناك هذا الشاب لا أصدق منه ولا أوفى منه ولا أكثر أمانة منه ولا أكثر صبرا منه ولا احسن تواضعا ولا اخلاقا سبق رب اهل مكه سموه الصادق الامين قبل الرساله كانوا يضعون الوداء عنده لم يقذح يعني لم يخدش كرامه انسان لم يسيء للانسان كان طهرا كان عدلا الطهر يتطهر به والعدل يتعلم من عدله والأخلاق تبنى على اخلاق عليه الصلاة والسلام كان آية في كل فضيلة وفي كل سمة طيبة بارزة وفي كل يعني منهج قويم كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام وخديجة رضي الله عنها أحبت أن تكترن بالزواج يكون أحسن زواج في العالم وأحسن اكتران بين زوجين في بيت أحسن بيت في الدنيا وكانت عمرها وعمره صلى الله عليه وسلم كان خمسة وعشرين سنة ولأنها عاكلة وحصيفة وقد يكون عند المرأة يعني الكبيرة من البعد النظر ومن التجربة ومن الفهم ومن معرفة الحياة ما ليس عند الشابة وكبر صلى الله عليه وسلم وحضر أبو طالب والعباس وبعض أعمامه وبعض الأعيان وعملوا مأدبه وتكلم أبو طالب وقدم هذا الشاب الأمين الصادق المعروف في مكة المحبوب في القبائل الذي هو أحسن شاب في مكة قال أيها يا معشر قريش أنتم تعرفون محمد تعرفون حسبه ونسبه يعني نسب وحسب لا أكبر ولا أحسن منه وتعرفون أمانته وصدقه وقد رغب إليكم في ابنتكم خديجة وتم العقد عقد صحيح على زواج صحيح فإنه صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه ولد وهذا الحديث صحيح من, س... من... من نكاح لا من سفاح فاقترن هذا العقد الأول قصدي أنه العقد على أمي هذا أول مقصود الحديث على آمنة ثم إن عقده بخديجة عقد صحيح فهو العقد الأول عقد أبي عبد الله على آمنة عقد صحيح نكاح ليس من سفاح وعقده على خديجة أيضا عكدا صحيح لأنه قبل هذا قبل البعث لبعض الناس يقول الآن الرسول الله عليه وسلم لم يكن نبيا تلك الفترة ولم ينزل عليه شريعة فكيف يكون قال أهل العلم بل هو صحيح وقد أكرس الله عليه وسلم يعني أهل الجاهلية على عقودهم لما أسلموا وهو القول الصحيح عند الشافعي وغيره من العلماء فتم الاكتران اكتران محمد صلى الله عليه وسلم في عرس النبوة في الزواج المبارك الذي لسه في مباهاه ولا إسراف ولا تبذير فيه من العقل وفيه من التعاون واكترنا رسولة سنبي خديج المره العاقلة الله عنا خيرا جزاه الله عن كل مسلم وعن كل مسلمة لأنه وقفت مع سيد الخاص صلى الله عليه وسلم وواسته وصبرت معه واحتسبت وعانته وكانت نعمة المشير عليه وواسته بمالها وحفظته في نفسها وفي بيتي عليه الصلاة والسلام وكان كلما شكاء ألما أو شكاء صلى الله عليه وسلم كربا كانت تسليه وتسري عنه وتأمره أن يحتسب وأن يصبر وهذه كان المرأة العظيمة المرأة التي تمرئ البيت المرأة التي تمرئ القلب والعقل المرأة دائما التي تكون مع زوجها في الحق والتي تسري عليه بالكلام الطيب وبالمواقف المشرفة وهما ما فعلته خديجة الحصيفة حتى انكم تعلمون انه صلى الله عليه وسلم لما عاد من غار حراب وسوف يمر معنا بعد ما التكى بجبريل وخاف عليه الصلاة والسلام وقال يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي وأخبرها بما رأى نجور ملت من السماء ثم تصور في صورة إنسان ثم ضموا في الغار إلى صدري ثلاثا وليت نوع أهد صلى الله عليه وسلم بهذا وأمر غريب ونبع عجيب قال يا خديجة خشيت على نفسي فقالت كلمتها المشهورة رضي الله عنها وارضاها كلا والله لا يخزك الله أبدا إنك يقولون من نظرها ومن عقلها كيف استدلت بأن صناع المعروف تقي مصارع السوم كيف علمت أنه الأخلاق الجميلة والسيرة الحميدة ما يمكن يعثر صاحبه, صاحبه حتى ولو عثر يقومه الله سبحانه وتعالى مثل ما يقول العامة الجيد لا يطيح يعني أنه ما يسكت لأن عندهم من الأخلاق والله سبحانه وتعالى مع مع الطيب حتى يقول الكريم معان والشجاع مسدد أو مساعد فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا تقول اطمئن والله ما يخزيك الله إنك لا تصل الرحم وتقرى الغيف وتعين على وايب الحق وتحمل الكل كانت تنظر إلى حكلها وإلى حسن استدلالها كيف استدلت بأن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الشريفة وبأن سيرته المجيدة صلى الله عليه وسلم وبأن هذه المواهب التي عنده من الكرم ومن الوفاء ومن الصبر ومن صلة الرحم ومن الصدق ومن النجدة ومن المروعة ومن الشهامة ما يمكن أن يصل لا يمكن أبدا أن يصل في مرحلة مرحلة أن يخزيها الله الله لا يخز الأخيار حتى لو عثر الخير الله يقيمه الله يساعده الله يكون معه فهذه من عقلها العجيب الذي استدلت بهذا فواسط الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إن جبريل لما نزل على رسول الله عليه السلام قال أكرئ خديجة مني السلام على جبريل وعلى محمد وعلى خديجة الصلاة والسلام جميعا فيقول جبريل لرسول عليه السلام من هذه؟ يا محمد قال هذه خديجة زوجت في البيت هذا عديد صحيح قال أكرئها مني السلام يقول جبريل بلغها مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب فيقول أهل العلم بيت في الجنة لأنها كانت ربة بيت مع رسول الله عليه وسلم من قصب لأن حاجة قصب السبق من قصب در الدر المجوف الذي يرى ظاهره من باطنه وهي كانت حاذف قصب السمو كما يقول لا صخب فيه ولا نصب يعني لا صخب لا ضوضاء ولا تشويش لأنه سكنت مهدأة بيته رسول الله عليه وسلم ولأنه عاشت معه بلا ظوضاء ولا مشاكل فجازاها الله ببيته في الجنة في هدوء وفي سكينة ولا نصب ولا تعب لأنه خففت على سيد الخامس عليه وسلم النصب والتعب وجعلته مطمئنا وجعلته ساكنا هاديا عليه الصلاة والسلام من ذكرياته المجيدة قبل الفجر الجديد عليه الصلاة والسلام من ذكرياته ومذكراته في شبابه قبل النبوة ما حصل له على مائلة عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان من سادات مكة وكان كريما جوادا ممدحا مدعه الشعراء لكرمه وجودته ولكن عنده جفنة لا يشلها لأربعة يعني, يعني مثل الصحر الكبير هذا من خشب كان يملأه تريدا من البر واللحم مكللا. ويخرجه في الحرم في الصباح والمساء وكان يطعم الناس الخفز والعسل واللحم فيه من الكرم يعني شيء منقطع النظير فيجتمع الناس على مأدوبته ويعني يحضرون في مجلسه حتى يقول أمية بن أبي صالت شاعر الطائف أظن ابن جدعان هذا من أخواله يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن نشيمتك الحباؤ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء ويقول في في ابيات يمدح بالجدعان والجدعان هذا من الشعر الثقيف الطائف يمدح بالجدعان من, من الجدعان عبد الله وصرته يقول لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الاعذار بالعذال يقول ليس مثل البخلاء البخيل لا تكترض منه وتطلب منه خدمه بدأ بده يخطف في الأرض علشان يطلعها لتعذر يعني وكذبه وعشان يزحلق الموضوع يقول إذا طلبته جاءك الخبر ويشرك وجهه حتى إذا سألته كأنك, انت كأنك تعطيه الذي أن تسائله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أن تسائله قال لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الحاجات بالعيدان بل يشركون وجوههم فترى لها عند السؤال كاحسن الألوان وإذا الغريب أقام وسط حالهم ردوه رب صواهل وقيان وإذا دعا الدعي ليوم كريهة سد وشعى الشمس بالفرساني هذا من أحسن المدح والقصائب فرسول الله عليه وسلم حضر يعني شيء وقفه يعني مشهد أن أقولها لكم الشاب محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة حضر حضر العزيمة الدعوة المناسبة واجتمع الناس عند ابن جدعان فاراد صلى الله عليه وسلم يتقدم كان عنده همة صلى الله عليه وسلم وكان عاقلا فأتى ذاك الرجل النذل الذي يسمى أبو جهر شوف حتى قبل الرسالة كان عدل يعني كان يتخذ مواقف يريد أن يسبق الرسول الله عليه وسلم إلى مكان معد الرسول الله عليه وسلم فالرسول الله دفعه فدفعه أبو جهل فقام رسول الله عليه وسلم فحمل أبا جهل ثم وضعه في الأرض وبرك عليه لأن يعني حتى لما, أتى لما أتوا قتل أبو جهل في بدر قالوا يا رسول الله قطع رأسه ما عرفنا جسمه قال انظروا إلى في ركبة جرح من آثار من اثار الصراع صارعته على ما يس عبد الله بن جدعان في الجاهليه فصارعته فبقي فيه جرح من يعني من ضمن هذه المشاهد والرسول عليه الصلاه والسلام في يعني منها أن نسبوا احسن نسب حتى يقول هيرق الملك الروم في في اثناء الفترة التي تعاقد صلى الله عليه وسلم هو والمشركين في الحديبيه يعني بوقف القتال ذهب أبو سفيان وكان قائد المشركين في تلك الفترة ذهب إلى الشام في التجارة وبينما يقول أنا في التجارة في السوق أبيع واشتري وإذا برجل يصيح في السوق هل أحد منكم إلى من العرب قال نعم قال من مكة قال أبو سفيان أنا قال تعالي إلى قصر الملك يعني هراق العظيم الروم ملك الروم قال فأتيتنا وأصحابي فأجلسوني قال من أين أنتم قالوا من قريش قال النبي الذي بعث فيكم أود عن نبوك صدر رسول الله عليه وسلم من أقربه منكم نسبا قال ابو سفيان أنا وصادق من عبد الشمس ورسول الله عليه وسلم من بني هاشم كل من من عبد مناف قال أقربوه أو قربوه وضعوا الترجمان, الترجمان بيني وبينه ثم قال لبعض الناس الذين من, يعني من أهل الشام عرفوا العربية إذا كذب فكذبوه قال ابو سفيان ولولا أني خشيت وأن يؤثر عني الكذب لكذبت لأنه في تلك الفترة عجو للرسول الله عليه وسلم في الصف الآخر يعني يحارب الرسول عليه وسلم في ريدي الصاد أي فرصة يدخل بها على شأن من شأن الرسول عليه وسلم لكن بمارة تكذب قال كيف نسبه فيكم قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب قال أشراف الناس أو ضعفاء يتبعوا قال ضعفاؤهم قال كان أحد من, من أبائهم من ملك قال ما كان ملك قال كيف من يتبعوا يزيدون أو ينقصون قال يزيدون قال هل يرتد أحد منهم إذا دخلوا في الدين قال ما يرتد أحد قال هل حاربتموه؟ قال حاربناه قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال مرة له ومرة عليه قال هل تعاقدتم معه؟ قال تعاقدنا معه ونحن في هدنة لا ندري قال أريد يدخل يقول أريد أن ندخل بكلمة يعني فد الرسول والسلام قال لكن ما سطعت إلا هذه قال هرق العظيم الروم وهو يقرأ في الكتب السابقة كالإنجيل لأنه نصراني قد سألته قد سألتك عن نسبه فأخبرت أنه صاحب نسب أو ذنسب والأنبياء في نسب من قومها وسألتك بعفاء الناس أو كبران فقل بعفاءهم هم أتباع الرسل وسألتك هل يرتد أحد قلت ما يرتد أحد وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب وسألتك هل يزيد أتباعهم من قصوم فقلت يزيدون وهذا هو, وهذا هو منهج الأنبياء أو طريقة الأنبياء وأتباع الأنبياء وسألتك هل حاربت موه فقلت سجال وهكذا الحرب بين الأنبياء وبين أعدائهم حتى ينصر الله الأنبياء فيما بعد يبقى يوما لهم ويوما عليهم ثم تكون العاقبة لهم إلى آخر ما قال قال يقول هرقل ولو كنت عنده لغسلت الترابة من على قدميه ولئن أدركت لأنصرنه نصرا مؤزرا فصاح القساوس حسدا من نصار حوله قال وكثر اللغط وارتفعت الأصوات قال أبو سفيان فأخرجنا الشرط يعني الجنود أخرجونا من المجلس فخرجنا فيقول أبو سفيان لقد أمر ابن أبي كبشة حاجة عن جداته إنه يخافه ملك من الأصفر يعني ملك الروم الآن أصبح الخبر في أصبح الرعب في قلب ملك الروم أصبح حديث الناس وتركك في الدنيا دويا كأنما تداوس تداول سمع المرء أن مله العشر فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان في قبل الأربعين قبل أما ينبأ هو مضرب المثل في الأمانة في الصدق في الوفاء حتى لما اختلف كما سبق معنا اختلف يعني أسر قريش وبطون القريش من يضع الحجر الأسود بعدما هدمت الكعبة وعرادوا أن يعيدوا الحجر وهذا شرف عظيم لا يستطيع أحد يعني لا لا نريد أن تتفرد أسره بأن تحمل الحجر وتعيده مكانه هذا لنا شرف جميع فاختلفوا في ذلك وأصبح بينهم تشاجر وتناحر الى, إلى درجة ان اهل كل قبيله بجفنه فيها دم وقالوا تعاقدوا وتعهدوا وضع ايديكم في هذا الدم أنه لا يوضع الحجر الا نحن لانه من وضعه اذا وضعوا وضعوا غيرنا سوف يكون لك عار علينا وعيب وشين فتعاقدوا وهم اهل قتال وهم اهل مصادمه وهم بلا شك اهل نجد وهم اهل يعني تضحيات فوضعت كل اسره يعني يرعى الواحد يده في الدم في أصابعه يعني معناه أني سوف يقاتل حتى يسير دمي ولما كثرت اللغة وكثرت الخلافة وكادوا أن يكتتلوا قال أحد أعيان كبراهم قيل عسبة بالربيعة وقيل الوليد بالمغيرة بل نحكم اول من يدخل من هذا الباب من باب بني شيبة فدخل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قبل النبوة دخل الشعب بالأمير الصادق الوفي الشهم الجليل العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال هذا يحكم بين الصادق والأمين وسموه يعرفونه الصادق والأمين كانت الوداء عنده فأتى صلى الله عليه وسلم قال أعطوني عباعة او مثل يعني الثوب الردن الواسع فوضع صلى الله عليه وسلم الحجر فيه ثم قال لتحمل كل قبيلة بطرف الهدر انظر إلى هذه الفطنة وإذا هذا الوعي وإذا هذا الرأي السديد فحملت كل قبيلة بطرف فلما اقترب وضعه صلى الله عليه وسلم بيدها الشريفتين ليكون صلى الله عليه وسلم له شرف وضع الحجر الأسود ولأنه أبر الناس ولأن يديه طاهرتين أطهر يدين ولأنه لا يليق يعني يضع الحجر الأسود ويضعه في هذا المكان إلا هو عليه الصلاة والسلام فهذه من المشاهد التي كانت له قبل النبوة عليه الصلاة والسلام ثم كان عليه الصلاة والسلام هو مضرب المثل كما قلنا في أداء الأمانة والوفاء والصدق إلى درجة يقول ما كذب أبدا وما شهد مجلس باطل ولا زور ولعلمكم لم يستجل صنم ولم يتمسح بوثن صانه الله وعصمه الله من ذلك حتى في الجاهلية وأتى مرة من المرات كان يحمل حجارة مع كفار قريس قبل النبوة طبعا وعنده إزار وليده صلى الله عليه وسلم قال فلك مني لكن ما أدري من هو قال شد عليك إزارك لأنه كان يتسهلون قبل يعني البعثة قبل النبوة يتساهلون في كشف العورة الجاهلين يعني حياة غابة طالح حياة المشركين قبل مبعثة رسول الله عليه وسلم غابة مثل حياة البهائن يقول سبحانه وتعالى إنهم إلا تلانعام بل هم أظلوا سبيلة لا نور ولا هداية ولا عقيدة ولا أخلاق ولا تراحم ولا صلة رحم يقول سبحانه وتعالى أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعكلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أظلوا سبيلة وقال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يترع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الختاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فكانوا في أعظم ضلال إن ذهبت إلى المسألة العقيدة مشركون لا يؤمنون بالله وهو أعظم ذنب في العالم أعظم جريمة أن تشرك بالله شيئا وقد خلقك ورزقك سبحانه وتعالى ولهذا يقول لقمان عليه السلام لابني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولم يغضب الله سبحانه وتعالى أحد كما غضب على المشرك ولم يزجر سبحانه وتعالى كما زجر عن الشرك حتى يقول سبحانه وتعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال سبحانه إنه ما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وقد نهى صلى الله عليه وسلم حتى يقول لأبي ذر لا تشرك بالله وإن حركت وسحقت أو مزقت أو كما قال صاحبها للسبب وهذا لفظ صحيح فقصدي من هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام ان الله عصمه وسدده وايده بالأخلاق الشريفه قبل البعث وبعد البعث حتى انهم لما حاربوه مثلا لم يكتشفوا عليه شيء كان سي الله صلى الله لكم مكشوفه ترى ما في سيره بسوده عندنا اشياء نخفيها ولا اخفاء العلماء سيرته معروفه منذ ولاده صلى الله عليه وسلم وسيرته في بيته وفي زواجه وفي تصرفاته صلى وسلم وفي ايامه الاولى وايامه الاخيره وفي ليله وفي نهاره وفي في سلم وفي حرب وفي رضاه وفي غضبه كانت يعني سيرته صلى الله عليه وسلم مكشوفه للناظرين بيان يعني صفحه بيضاء يقرأها الأمي ويقرأها العالم ويقرأها الكبير والصغير والرجل المرأة فوصل الله عليه وسلم حتى أعداه ما أخذوا عليه شيئا حتى وهم يبحثون عنه يعني يبحثون بالمناقيش يبحثون بالإبر عن أي عيب أي له ومع ذلك لم يقولوا خان ولا كذب ولا غش ولا غدر ولا فجر أبدا لم يقولوا ذلك هم أعداه يبحث يعني يبحثون عن كل شيء قالوا شاعر هم كذب قالوا ساحر قالوا افترا الوحي وكذبوا لكنهم ما استطاعوا مع عياده اياته بخطأ واحد او بزله يعني وردت من ان الله ثبته ايده وعصمه حتى في السير انه كانوا من كل غيره انه عليه الصلاه والسلام سمع مجلس له يعني مثل فيه اختلاط الرجال والنساء وفي مزامير وفي راقص يعني مجلس باطل فذهب مع الشباب أن يحضر هذا العرس في في قراش قال فالضر فألقى الله قبل النبوة فألقى الله النوم على عيني فنمت وما استيقظت إلا بحرارة الشمس حتى ذهب العرس والباطل الذي فيه واختلاط الرجال والتعري والفحش واللهو والزور والانحراف فعصمه الله يقول ضرب الله النوم على عيني فنمت مكاني وما ذهبت مع الشباب حتى أشاهد هذا الحفل الراقص اللاغي والليلة الحمراء على مستوى كفار قريش في المجتمع البهيمي قبل البعثة مجتمع الغابة ضرب يقول الله النوم على عيني فما استيقظت إلا بحرات الشمس وقد ذهب ذاك العرس كله الله سبحانه وتعالى مهيئ هذا الإمام العظيم والإنسان الكريم صلى الله عليه وسلم الله مهيئه الله يرشحه لبعثة جديدة ولفجر جديد هو يحمل هذا المشعم للفجر الجديد الفجر الباهي إن الخليقة يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها أسأل الله وهو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أتوسل إليه باسم العظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يجمعنا بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى وأن يوفقنا اتبع سنته واهتداء بهديه واستير على سيرته العظيمة المجيدة أسأل الله أن يجعلنا ويأكم ممن يصافع على الحوض اللهم اسكن جميعا من حوضه شربة لا نظما بعدها أبدا سبحانك سبحانة اللهم وبحمدك شد لا إله إلا أن تستغفرك واتوب لك سبحان ربك رب عزتي عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وإلى لقاء و الله عليكم ورحمه وبركاته <تصفيق> فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد shut